وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبو بلقاء الآخرة وأتَرَفْنَاهُم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشرا مثلكم يأكل من ما تأكلون يأكل من ما منه ويشرد ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابه وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمذرّوسين، إنه إلا رجل نفترى على الله كذبوا، وما نحن له بمؤمنين. قال قَالَ صرني بما كذبون. قال عما قليل لا نادمين.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 كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فأعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون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 والذين هم من خشية ربهم يشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا مسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال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 وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرِرٍ لَلَتَجُوْفِ طُغِيَانِهِمْ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ العذاب فنستكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون <تصفيق> الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 لقد نَحْنُ نحن وأباؤنا هذا مُقْبَل إن هذا إلا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ مَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَطُورُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَرْبُو السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ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 وقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيِّ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعْ أَنِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَوَدْ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالَ. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولا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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحيم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم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 فَحَسِبْتُمْ أَنَّنَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَلَا يَدْعُونَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا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 أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمن، والذين يرمون المحصنات ثم لم يكتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وغلا والمفسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم والذين يظمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله ان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 ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإثك رصبة منكم لا تحسبه شر لكم بل هو خير لكم لكل مريء منهم ما اكتسب من الإثم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 فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لنسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينون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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رضو الرحمي يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ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 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخديثات للخديثين والخديثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنون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 يا لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أذكارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدي نزنتهن إلا ما غفر منها واليضربن بخمورهن ع Kiitos أو من ملكة أيمنهن أو التابعين غيره للإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما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 يكره فتياتكم على الذهاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا, لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة ومبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة, وموعظة للمتقين أه نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة جادت كأنها كوكب دي يوقذ من شجرة مباركة زيتونة, زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها هضيء ولو لن تمسسه نور على نور الله لنوره من الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم انتجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساد والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الظمان ماء حتى إِذَا جاءهم لم يَجِدْهُ شيئا الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيم يرشه موج من فوقه موج من فوقه من فوقه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 ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من حلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من ويصرفه عمن يشاء يكاذ سنى ذرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة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 الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يثيف الله عليهم ورسوله بل أولادهم كهم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأنائكم المفلحون.